بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أن يكموا أحسن عملا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 114. وقال بليك البصر خاسئا وهو حسير 115. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين 116. لهم عذاب السعير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 في فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيك نذير؟ قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إننا تمو إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما قلنا فيه أصحاب السعيد، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسر قولكم. 118. به إنه عليم بذات الصدور 119. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 110. هو الذي جعل لكم لرض ذلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه 118. أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور 119. في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير 115. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان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 117. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن 118. إن الكافرون إلا في غرور 119. هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم كل هو الذي ان شاءكم وجعل لكم السمع ولا بصارا ولا فؤادا قليلا ما تشكرون قل فِي الذي دراكم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 119. قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب نليم 110. هو الرحمن آمن. به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بما